وما رسول الرسول فاخذوه ومنهكم عنه فانتهو مهما أمركم بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليكم السمع له تعميم أيضا الرد على أهل البدع والضرالات الذين يقولون لا نأخذ الله أمر أمرا في كتابه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول وأمر الله الله جل في علاء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالتوحيد توحدان توحيد العبادة وتوحيد الاتباع وتوحيد الاتباع هو توحيد الطريق لا تعبد المرء ربه جل في علاء إلا بما شرع الله جل في علاء وفق الشر لأن الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليا إنما إلهكم له واحد فإن كان أبدو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا في هذا الباب على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم روى أحمد العبد بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمطلمسات والمتفرجات للحسن المغادرات خلق الله عز وجل قال فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم عقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت قال مالي لا اللعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى فقالت إني لا ما بين العُحياء فما وجدته فقال إن كنت قرأت فقد ولتِه أما قرأتي قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه مناكم ما نفتوه قالت بلى قال قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه قالت إني لا أظن أهل كفعلنه قال ذهب فنظر فذهبت فلم ترى حاجتها حاجتها شيئا فجاءت فقالت ما رأيت شيئا قال لو كان كذا لم تجمعنا هذا غاوي الحديث وهذا كلام متين جدا رسين يثبت أن كل من قال بعلل نعم متعلنا بها من كلام الفقهاء كلامه لا يزن له لأن كلام الصحابة رضو الله عليهم ألزم ولأن ابن مسعود رأو الحديث وهو أعلم ولذلك قال لها لو كانت تفعلوا ما جمعتنا يعني لو كانت يعني تفعلوا فإنها طالق مع ذلك أنها لو فعلت ذلك لكانت, لكانت طالقا رضي الله عنك أحسن الله عليك لكانت طالقا شوف لا قال لو فعلت لكانت إيش؟ لكانت طليق. قال لو فعلت لما لما جمعتنا لم تجمعنا أخرجها في الصاحين وفي الصاحين أيضاً برواية رضي الله عنه وأرضاه ألكم السلام واركته. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأأتوا منه ما استطعتم وما عنه فانتهوا قال فأجتنبوه ولذلك قال وما اتاكم الرسول فأخذوا منكم عنه فانتهوا فعلينا نبحث عما يرضي الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من نسمع الطاع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدخل جنة إلا من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطعاني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمني فأتم منه ما استطعتم وإذا نأيتكم عنه فانتهوا أو قال فجتنبو وقال الله تعالى أنت تعوه تهتدوا وما على الرسول والبارغ المبين وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال محذرا من الحيدة عن طريق السلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شير بينهم ثم لا يجد في أرض انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمورهم يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يعني جعل الله دل شعلا هذا الفيء في هؤلاء الفقراء تولى بيانها في هؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين وكان سادة الناس فأقول هؤلاء الفقراء المستحقين المال فيء الذين خرجوا من ديارهم وأمرهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعلم الله العالمينtech هؤلاء ما خرجوا إلا نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم وإلا لدين الإسلام وفرارا من أهل الكفران نعم قال الذين خرجوا من ديارهم وأمرهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا خرجوا من ديارهم ما أرادوا إلا الله ما أرادوا إلا اتباعه واجل الله ذلك فعلا ما أرادوا إلا الدين ما أرادوا إلا التوحيد ما أرادوا إلا نصرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لذلك أشوف الله تعالى ماذا قال قال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أي هؤلاء أولئك صدقت قلوبهم لربهم ذلك في علاه وصدقوا بفعلهم قلوبهم وهؤلاء هم سادة الناس هم سادة المهاجرين قال الله مادحا المهاجرين بقول وانصرون الله ورسوله فإن الله قد وسمهم بصدق القلوب وصدق الفعالي وأنهم بحق الرجال لأنهم خرجوا من ديارهم الذين التي تربوا فيها وتركوا اموالهم خلفهم وخلفوها ظهريا وأرادوا الله ورسوله أرادوا دين الله أرادوا نصرة الله حقا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أي, أي اي هؤلاء الذين صدقوا الله بفعالهم وقالهم وهؤلاء سادة المواجرين ثم الله جعل شكور لا يتركوا لاحد أحسن إلا ويبين احسانه ثم قال تعالى, تعالى مادحا الأنصار بين فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإثارهم بأنهم كانوا من اتقى الناس ومن أنقى الناس ومن أطهر الناس قلوبا وفعالا قال الله تعالى والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم قالوا الذين تبعوا الدار الإيمان من قبلهم أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وامنوا قبل كثير منهم قال عمر, الخليفة عمر في فراش الموت قال وأوصي الخليفه من بعدي بالمهاجرين والأولين أن يعرف لهم حقهم وان يحفظ لهم كرامتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبعوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل, أن, يقبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم فقال الله تعالى عنهم يحبون منهاجر عليهم يعني أزالوا الحسد والحغض من القلوب كان من كرمهم وشرف أنف... أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم, بأموالهم وقد قال و... سعد بن و... ربيع ببعيد ببعيد ببعيد حقيق حقيق معوف فقال له لي بيتان بيت لك هو بيت لي ولي زوجتان انظر أيتهما عجبتك منهما طلقتها وتزوجت وتزوجتها أنت عجيبة مع غيرة العرب بمن فيهم لكن صدق القلوب قال يحبون من هاجر اليهم رواه احمد عن آنس قال, قال المهاجرون يا رسول الله ما راينا مثل قوم قدمنا عليهم احسن مواساه في قليل ولا احسن بدلا في كثير لقد كفونا المؤنى الم... الم... الم... الم... حتى... لقد خشين أن يذهبوا بالأجر كله, كله قال لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم وهذا هذا أمر عظيم جدا بأنهم لما أحسنوا وأثروهم على أنفسهم كان الأجر العميم لهم ومع ذلك لما كان المهاجرون يشكرون, يشكرون لهم ما يفعلون كان الأمر أفضل من ذلك عند الله تلك علام بأن بأنهم يتقاسمون الأجر معا قال بخاري نحم سعيد سمع بن مالك حين خرج مع معه إلى الوريد قال دع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن أن يقطع لهم البحرين قالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإن سيسيبكم سيصيبكم بعدي أثرا وعن أبي رواه ترجم أرضا قال قالت الأنصار بنا بين إخواننا النخيل قال لا فقالوا أتقفوننا المؤن ونشكركم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا فأفضل ما وسم الله به الأنصار عدم الحسد وعدم حقد القلوب نقاء القلب وطرد القلب لذلك صاروا خير الناس قالوا خير الناس ولذلك مدحهم الله مدحا عظيما قال لا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم, ولا يجدون في في في حاجة ولا على أنفسهم ولو كان بهم خصاص لا يجدون حسدا ولا حقدا على المواجرين ويؤثرون على أنفسهم الإثار وهذا من أفضل ما يكون صفة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم وهذا هذا فيه الخير الكبير في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة في أمور الدنيا لا في أمور ولذلك قال أنه سلم أفضل الصادقة جهد المقل وقد وصفهم الله في أكثر من آية في كتابه وطعمون الطعام على حبه وآت المال على حبه ذو القربة لتم الآخر الآية فهو لا يحبون ما تصدقوا به كما قال الله تعالى نتناول حتى تنفقوا مما تحبون والمهاجرون كانوا كذلك عندما ألقوا الشحة وباعوا النفس والنفيسة والغالي والثمينة لما أنفق الوكر كل ما عنده فقال له النفس المسلم ما تركت لأهلك قال رغت الله ورسولهم وقال النفس المسلم عن يخرج عليكم رج من أهل الجنة ثلاثا طيب قصة بعد إن شاء الله نبينها متتني ما على شيء ما زلنا مع الانصار ووصف الله للانصار ويؤثرون على انفسهم ما لو كان بهم خصوصا البث شيء؟, شيء عندكم فيه شيء والبث فيه شيء عندكم رضي الله عنه أرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة وكان من الأنصار فخرج الرجل ثم قالها ثانية ثم ثالثة ويخرج نفس الرجل فقال له أعضاء بن العاص رضي الله عنه يعني قال إنه أكاد فيه منحبين وبين, وبين أبي أبيت عندك الليلة فبات عنده يعني ثلاثا حتى حتى ينظر ما له وما يفعل لترى أن الله جعل قد قدم الأنصار بسبب ما عندهم من المقاطعة في الفيس متأني مش مقاطعة مقاطعة الآن في الفيس للن غير منقطع طيب ذهب معه عبدالله بن عامر عبد بن العاصر للعرضاء وزعم بأنه بينه وبين أبيه يعني مشدة وراد أن يبيت عنده فبات عنده فنمجد منه كثير صوات وصيام وتعجب من ذلك فسأله تصريحا فقال له يا عبد الله ما كان بيني وبين النبي من شيء ولكني وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج عليكم من اهل الجنه فاردت ان اعلم العمل الذي تعمله ف يعني بلغ بك ما بلغ فقال له رضي الله عنه وأرضى يا بني والله ما ترى مني كثير الصلاه والصيام أو ما ترى مني الا ما رايت ولكني لا أغش أحدا شوف قال لا أغش احدا من المسلمين قال ولا حسدت أحدا على نعمه انعم الله بها عليه يعني أبته وليس في قلبي لأحد من شيء، فقال له هذا الذي لا نستطيع. الحمد لله. فقال هذا الذي لا نستطيع. قال هذا. فهنا يعني يكون يكون بنقاء القلب من أرق الناس ومن أحسن الناس، وقد بينا قبل ذلك أمراء كانت تضارع كليات رجلا وكانت تأكل من الحرام. ومع ذلك لما سقط كلبا وكانت صادقة ومخلصة فإن الله شكر لها بل الكلب شكر لها فشكر الله فقابل الله منه ذلك وفي قول تعالى من يقوى شوح نفسه فأولئك هم واثلون عنفسهم وكان بهم خصاصة كما روى البخاري في موضع وفي موضع آخر مسلم والتلمذي ونسائي من طرق عن فضاء فضيل, فضيل بن غزوان به قال الأنصار الذي قال في ذلك هو هو ابو طلحه عندما أراد جاء ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فبعث به الى بيوتات النبي صلى وكل يقول ما عندنا شيء ما عندنا شيء رد فيعني في كان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط في يده فقال ابو طلحه انا اضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى امر المراه ان تنوم الصبيان على جوع وان توهمهم بالطعام حتى ناموا وايضا جلسوا مع, مع, مع, مع الضيف يوهمونه بانهم ياكلون حتى اكل وشبع فلما صلى الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم قال الله تعالى ويسلمون على انفسهم ولو كان من خصاص قال عاجب ربكم من صنيعكم الامس من عجب ربكم وفي رواية ضحك ربكم في هذا الباب وقوله تعالى ومن يخشى شح نفسه فأولئك من الفلاحين من سلم نفسه من الشح فقد أفلح ونجح قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة اللهم انا استغفرك انت وبريك اللهم انا استغفرك انت وبريك اللهم انا استغفرك انت وبريك اللهم, اللهم, اللهم علينا رب اللهم علينا إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وأستحلوا محارمهم وربنا بحاتم عن أسود من الال قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا عبد الرحمن إني أخف أن أكون قد قال فقال عبد الله ماذاك قال سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأدائك هم المفلحون وأنا رجل شحيح لا اكاد أن اخرج من يدي شيئا فقال عبد الله ذلك بالشح الذي ذكره الله في القران إنما الشح الذي ذكر الله دلفعولات في, في القران ان تاكل مال ظلما ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل اشوف هنا هنا ولله الحمد والمنا على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الكرام دقائق الأمور إلا لهرك كثير من الناس فهنا عبد الله بن مسعود يبين الفارق الدقيق بين, بين الشح وبين, وبين البخ فيقول الشح أن تأكل مال, مال الغيز بغير حق يعني الشح قال نما الشح الذي ذكر في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما أن مال ظلماً ولكن ذلك البخ إنه لا يخرج شيئا المال ما يلب الإنسان ولذلك يعني لو كان الإنسان ذكيا فطنا لريبا يدرب نفسه في كل يوم أن يخرج من ماله الذي يملكه وهذه مجربة جدا أنه يأتي إلى صندوق فيخرج في كل يوم صباحا يشتشرق الشمس عليه يخرج شيئا يسيرا وهذا الشيء الذي يخرجه عندما يعتاد يعني شهرا كاملا يعتاد على ذلك سيزيد وما يزيد يعتاد على ذلك نفسه ستقبل إخراج المال بسهولة وريونة فإذا استطاع أن يفعل ذلك مع يقينه بأن الخلفة موجود مع يقينه بأن هذا أحب الأعمال الله جلالفعلا مع يقينه بأن هذا هي صفة من صفات الله جل وهو يحب أن يرى أثار صفاته وأسمائه على عباده تذوت معه في قلبه بهذا الباب ويوقع شح شحا نفسي ويوقع البخل الذي هو اكبر مذمه على الإنسان والله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا هذه نبينها لأن طهارة القلوب نقاء القلوب بعد بعد التقاء الشح وغيره نرى بأن الله جل في علاه وقد يسر على العبد بعد نقاء قلبه أن يتمكن الإيمان من قلبه وتمكن الإيمان من القلب يجعله, يجعله من أرطى الناس ومن أرطى الناس ويجعله لا يحسد أحدا ولا يحقظ أحد بل يحاول قدم كان أن يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه هو هذا نعم هذا هو هذا الأصل الأصيل طيب الفوائد المصنبطة ليس أكرم على الله من شيء مثل الجود ليس أكرم على الله من شيء مثل الجود الله شكور مدح المهاجرين والأنصار الشح مهلكة الشح مهلكة معي. طيب أنا معكم دقائق يعني بالكثير عشر دقاء إن شاء الله وصلت للمغرب ونبدأ درس الفقه اليوم يعني أريد تفتح ذهن ورسم حتى تفهموا ما سيأتي لكم من الفقه إذن الله تصدق المغرب